ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل راودتهم راة راودتهم رأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هؤلاء سبعة أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم سعدوا بأن جعلهم الله جل وعلا يوم الحر الشديد والنصب يوم الكرب الشديد والتعب في ظل عرش الرحمن جل في علاه فلا يصيبهم نصب ولا حر ولا تعب بينما الناس في عرقهم يغرقون ولا يجدون من الحر ما به يستظلون وهؤلاء أكرمهم الكريم جل في علاه فجعلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كما ورد في بعض الروايات سبعة يظلهم الله في ظل عرشه وفي الرواية التي ذكرناها في ظله وظله ظل عرشه كما بينت الرواية الأخرى نقف وقفات قصيرة مع هؤلاء السبعة لنقتضي بهم وعلى آثارهم نتبع لعل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء وأن يجمعنا بهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم وتدبر معي إمام عادل وهو أول السبعة الذين ذكرهم الله عز وجل وذلك لعموم نفعه وشموله فإن الإمام إذا عدل فإن نفعه يتعدى إلى سائر الناس ولأن العدل يحتاج إلى مجابهة النفس ويحتاج إلى محاربة النفس الأمارة بالسوء ولأن العدل يحتاج إلى معرفة بالله رب العالمين لأن المرأة لا يعدل في حكمه إلا إذا علم حكم الله عز وجل فإن كان جاهلا بحكم الله ولا علم عنده ولا تقى فكيف يعدل؟ وهو نفسه لا يعرف ما معنى العدل ولذا استحق هذا الإمام أن يكون على رأس هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل الا ظله إمام عادل وما ادراك ما الامام العادل نكاد لا نرى لا نرى في هذه الدنيا الان من يتصف بهذا الوصف نكاد لا نرى الله اعلم باحوال العباد لكننا لا نرى من يتصف بتلك الأوصاف بالعدل إمام عادل قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو الوالدين والأقربين بالمعروف إن يكن غنياً أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فلا الهوى أن امر الله جل وعلا في تلك الايه بالعدل والانصاف ولو كان الظالم ولو كان المجرم المتعدي هو اقرب الناس إليه فإن العدل يقتضي أن تقتص منه لو كان أباكه أو أخاكه أو لو كان أقرب الناس إليه فإن العدل يقتضي أن تطبق عليه حكم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين بالقسط في آية أخرى فأمر الله جل وعلا الناس إن حكموا أن يحكموا بالقسط أي بالعدل وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم أجر العادلين يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إن المقصطين يوم القيامة على منابر من نور على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا إن المقصطين أي إن الذين يعدلون على منابر من نور في بعض الأحاديث تغبطهم الأنبياء على علو منزلتهم وعظم مكانتهم عند الله عز وجل هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا أي ما ولاهم الله عز وجل وفي لفظ آخر قرات وما ولوا وما ولوا أي فيما تولوا من الولايات والأحكام فإنهم إن عدلوا صاروا على منابر من نور يوم القيامة الأنبياء تغبطهم لعلو منزلتهم عند الله عز وجل أو أنهم ولوا حكاما أو عمالا يقومون بشؤون الناس لا تظن أيها الحاكم أنك لن تسأل بين يدي الله عز وجل عن عمالك عن وزرائك عن محافظيك فإنك مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء ستقف بين يدي الله وتسأل عن كل شيء قال عمر الفاروق العادل رضي الله عنه إني لأخشى إن عثرت دابة بالعراق أن يقول الله أن يقول الله جل وعلا لما لم تمهد لها الطريق يا عمر بالعراق وهو في المدينة نعم علم أنه مسؤول عن تلك الولايات التي تحت يديه فإن كان قويا امينا عادلا قادرا وإلا فلا يصدر نفسه ولا يتقدم إلى هذا المكان الذي قد يكون سببا في ترديه في أدنى درجات النيران أو أن يرفعه إلى أعلى درجات الجنان قال صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشره ما من أمير عشرة عشرة مش أمة ما من أمير عشرة إلا أتي أو يؤتى به يوم القيامة مغلولا مكبلا يفكه عدله أو يوبقه جوره أو ظلمه يعني حاله الأصلي أن يأتي بين يدي الملك الجبار يوم القيامة مكبلا في السلاسل والأغلال فإما أن يكون عادلا فيفكه العدل وإما أن يكون جائرا فيوبقه الجور والظلم ويكب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله ولذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الاماجد الأكابر الكرام عن ولاية المسلمين لأن لانه راى فيه ضعفا قال يا ابا ذر انك رجل ضعيف ضعيف عن تولي أمور المسلمين ومن تولى أمر المسلمين لا بد ان يكون قويا في الحق عادلا لا يخشى في الله لومه لائم لا يخاف إلا الله عز وجل يقيم الحق والعدل على نفسه وأهله وعلى أقرب الناس إليه لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا لأنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا, فردا فهل لا علم أولئك الذين يحكمون أمور المسلمين ذلك؟ الذين يفرحون بالملك والولاية الذين يفرحون بالمكان الرفيع ويغفلون أنهم مسؤولون بين يدي الله عز وجل إنك ستسأل عن عملك وعن عمل غيرك ستسأل عن من وليتهم على أمور المسلمين هل خانوا وظلموا هل سرقوا البلاد وضيعوا العباد أم أنهم اتقوا الله جل وعلا في حكمهم وولاياتهم إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه ذاك الخليفة العادل الذي عد من الخلفاء الراشدين الذي عاش الناس في زمانه في رخاء عظيم أين أين الذين يقولون أن حكم الله يؤدي إلى التخلف يؤدي إلى ضياع البلاد لا يصلح في هذه الأيام إن هذا الكلام كفر أن يقال أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان كفر بالإجماع لا شك في ذلك أين هؤلاء لينظروا إلى حال الناس في زمن أمير المؤمنين العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الأرض خرجت ما فيها من البركات والسماء أنزلت ما فيها من الخيرات وانتشر الرخاء وعم وانتهى الفقر وانقرض وصار الناس لا يجدون من يأخذ زكاة أموالهم وخرج المنادي ينادي من عند أمير المؤمنين من كان ذا حاجة أو دين فليأتي ليسد دينه من لم يتزوج من شباب المسلمين فليأتي ليزوجه الأمير هكذا كان الرخاء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال عن أهل الكتاب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 أن الخير إنما يأتي بحكم الله عز وجل وأول خطوة للعدل أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أول خطوة في العدل أن تحكم الكتاب والسنة لأنك إن حكمت كتاب الله جل وعلا في الناس لابد وأن ينتشر العدل لأن اللطيف الخبير هو الذي أنزل تلك الأحكام وهو الذي يعلم من خلق ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير <تصفيق> إمام عادل عمر رضي الله عنه <تصفيق> كان يباشر أمور المسلمين بنفسه ولا أريد أن أطيل كان يباشر أمور المسلمين بنفسه جاء وفد من المسلمين فاستقر في المدينة ليلاً في مكان الجنائز المصلى الذي تصلى فيه الجنائز وعلم عمر رضي الله عنه علم عمر أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه بذلك فقال لأحد وزرائه هيا بنا نحرس القوم لأنهم قد ناموا عمر أمير المؤمنين الخليفة مش حاكم دولة لا بل كان يحكم دولا كثيره يحرس الناس بنفسه فقال لي عبد الرحمن بن عوف هيا بنا نتبادل تقف انت تحرس القوم وانا اصلي ثم تذهب انت وهكذا فوقف عمر يحرس الناس ويصلي فسمع بكاء صبي يبكي في خيمة فقال لأمه صمتي ولدك ثم صلى وإذا بالغلام يبكي فقال صمتي ولدك انظري ما شأنه وصلى والغلام يبكي فقال أي أم أنت أي أم أنت ما زال ولدك يبكي طوال الليل فقالت المرأة في الخيمة ولم ترى عمر ولا تعرفه قالت أيها الرجل لقد كسرت علي في اللوم وإنني افطمه أفطمه فقال لها عمر وكم عمره قالت ستة أشهر قال ويحك لما تعجلين على ولدك قالت إن أمير المؤمنين عمر لا يفرض إلا للفطيم قال ويحك لا تعجلي على فطامه وأنا أكلم الأمير لا تعجلي على فطامه فلما كانت صلاة الفجر صلى عمر بالناس ولا يستبين أحد قراءته من البكاء فلما انتهى من صلاته وهو يبكي قال في نفسه ويحك يا عمر كم قتلت من أبناء المسلمين ويحك يا عمر كم قتلت من أبناء المسلمين لأنه فرض للفطيم والناس في حاجة فكانت المرأة تعجل على ولدها ليفطم ليخرج له رزق من بيت المال الفطيم خلي بالك الفطيم كم بيخرج له رزق مرتب من بيت المال فقال عمر لنفسه كم قتلت يا عمر من أبناء المسلمين فانظروا إلى حالنا كم من مريض وسقيم وفقير وكم من ذي حاجة لا يجد طعاما ولا شرابا ولا يجد مأوى يأويه ولا يجد طعاما يسد به رمقه أكل هؤلاء سيسأل عنهم الحاكم أم لا؟ نعم سيسأل سيسأل عنهم يوم القيامة ثم نادى عمر قال افرضوا افرضوا لكل مولود يولد في الإسلام هذا هو زمن الخلافة الراشدة هذا الرخاء في زمن تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلارتاب المبطلون الذين يطعنون في تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن عمر ابن عبد العزيز إن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هذا الخليفة الراشد صلى مرة ثم بكى بكاء شديدا وازداد بكاؤه وعلى نحيبه وارتفع صوته في البكاء فلما قضى الصلاة جاءت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجته فقالت ما لك يا أمير المؤمنين فبكى وما استطاع أن يجيب عليها حتى بكى أهل القصر أهل البيت فجاء ابنه عبد الملك فقال ما يبكيك يا أبتي قال يا بني إن أباك قد خاف على نفسه أن يهلك قال وما ذاك يا أبتي قال لقد تقلدت أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمت أني عنهم مسؤول يوم القيامة وأن خصيمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدبرت فإذا بي مسؤول عن الشيخ الفان الكبير وعن المريض وعن الفقير ذي الحاجة وعن الأرملة والمسكين وعلمت أن خصمي في هؤلاء هو محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لا تثبت لي قدم بين يدي الله فخشيت أن لا تثبت لي قدم بين يدي الله هذا هو الإمام العادل قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله إمام عادل إن حال العلماء قديما أنهم كانوا يفرون من الحكم والولاية والقضاء أتدرك لماذا وإنهم علموا أن هذا الطريق طريق مزلة طريق مزلة تزل فيه الأقدام فما من سالك لهذا الطريق إلا ويخشى على نفسه الزلل هذا في زمن الدولة الإسلامية حيث يطبق حكم الله عز وجل ويقام بين العباد فما بالكم في زمننا هذا؟ علموا أن هذا الطريق طريق يؤدي ان حاد المرء عن طريق الله فيه يؤدي إلى النار والعياذ بالله كان في زمن خليفة من خلفاء الدولة الإسلامية الأماجد الذين عرفوا على الصحيح الراجح بالزهد والتقى وهو هارون الرشيد وما ادراكما هارون الرشيد هذا الرجل الذي عرف بتقواه لله وخوفه وخشيته من الله وحبه للاسلام والمسلمين وادنائه للعلماء منه هارون الرشيد اراد ان يولي على القضاء عالما من علماء المسلمين الاماجد وهو إسماعيل ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم الذي كان يلقب بابن علية نسبة لأمه هذا الرجل كان من تلامذة إمام كبير وهو عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك كان يتاجر يتاجر له تجارة وكان اماما في الحديث اماما في الجهاد في سبيل الله في الصدقة والنفقه ما من باب إلا وضرب بسهم عظيم فيه فكان عبد الله ينفق على خمسة من طلبة العلم لا من علماء المسلمين صاروا بعد ذلك أئمة وكان يقول لولا هؤلاء الخمسة ما تجرت يعني سبب تجارتي أن أخرج هؤلاء الخمسة علماء لينفع الله جل وعلا بهم الإسلام كان يقفل هؤلاء الخمسة منهم إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن علي، وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وابن سلمة وقيل عبد الله وقيل الفضيل بن عياد كذلك فلما طلب هارون الرشيد من اسماعيل ابن ابراهيم ان يكون قاضيا وافق على ذلك قاضي خلي بالك ده قاضي في الدوله الاسلاميه قاضي يحكم بكتاب الله مش يحكم بالقوانين الوضعيه يجير في حكمه ويظلم يدخل من شاء السجن بظلمه ويخرج من من شاء من السجن بجوره ويغفل أنه مسؤول أمام الله عز وجل يخرج من حكم بقتله ويقتل من لم يحكم عليه بشيء وهكذا لا بل إنهم في دولة إسلامية يحكمون الكتاب والسنة وكان القضاة علماء مش قضي لا يحسن قراءة الفاتحة لا, ي... لا يستطيع أن يقوم جملة واحدة جمله واحده لا يستطيع ان يقومها لا بل كانوا علماء بالشريعه فلما امره هارون ان يكون قاضيا وافق عالم بذلك شيخه عبد الله ابن المبارك فقطع عنه النفقه فلما قطع النفقه ولم يعد محتاجا لنفقه عبد الله لكنه كان يتبرك بها فقطع عنه النفقة فأرسل إليه رسالة وقال إنه إنك قد قطعت نفقتك عني لشيء فهل بلغك عني ما يسوءك ما الذي حدث يعني لماذا قطعت عني النفقة وجدت علي أخطأت وأنا في شيء فقلب عبد الله بن المبارك الرسالة وقال ان هذا يابى الا ان نقشر له العصا ثم كتب له ابياتا من الشعر قال فيها يا جاعل العلم بازيا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 زل حمار العلم في الطين لا تقل أكرهت يعني على القضاء فذا باطل هذه حجة واهية لأن أحدا لا يستطيع أن يكره أحدا إلا في أمور معينة لا تقل أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين فلما وصلت الرسالة إليه قال وكيع رحمه الله كنت عند اسماعيل بن علي وهو يقرا رساله عبد الله بن المبارك ويبكي يقرا الرساله ويبكي يا جعل العلم بازيا بازيا يعني صقر تصطاد به تصطاد به قلوب المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحينة تذهب بالدين احتلت لتز... لتصل بعلمك إلى المناصب لتكون ذا منصب ومكانة في البلاد والدولة بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين بعدما كنت مفتيا أصحاب الحاجات يأتونك لتفرج عنهم الكرب ولتبين لهم حكم الله عز وجل بعدما كنت دواءً لأصحاب الأمراض والأسقام صرت مجنوناً بفعلك هذا ثم قال له بعد ذلك أين رواياتك في سردها؟ أين أحاديثك التي كنت ترويها؟ عن ابن وهب عبد الله وابن سيرين محمد؟ في ترك أبواب الصلاطين ألم تكن أنت تروي جملاً من الأحاديث ترغب الناس عن أبواب السلاطين ألا يتقرب أحد للصلاطين ليه؟ لماذا؟ لأنه سيقع في المزلة ستزل, ستزل القدم فهذا طريق مدحضة ومزله ولذا ختم الأبيات بقوله لا تقل اكرهته ما تقولش هو اللي خلنا اعمل كده ضغط علي حتى أكون قاضيا تستطيع الا تفعل ذلك لا تقل أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين يعني وقع حمار العلم خلاص في الطين إذن إخوة الكرام هذا كان حال سلفنا الصالح يفرون منها وبعضهم قد يتعين عليه ذلك فكانوا يفرون من ابواب السلاطين ليه لانهم ربما يكرهون على فعل ما يخالف شرع الله وقد كان هذا يحدث من بعض القو... في... لبعض القضاه حتى ان بعض القضاه ترك القضاء مرارا لماذا لانه حكم كتاب الله فحكم على الامير حكم على من؟ على الامير على الامير, الأمير نفسه فلم يطبق حكمه فقال اني مستقيل عن القضاء لكنهم كانوا اقوياء بالحق علماء بالشرع فكانوا كالجبال الراسية ومع ذلك خافوا على انفسهم لكن انظر الى حالنا الان كيف نسارع الى ابواب السلاطين بحجج واهيه اراها كذا والله اعلم امام عادل قال وشاب نشأ في عبادة الله شاب نشأ في عبادة الله في سنن سعيد بن منصور في رواية أخرى وشاب أثنى شبابه وقوته في طاعة الله فنشأ منذ نعومه أظفاره مطيعا لله عز وجل وهذا ما يجب على المربين في كل زمان أن يعتنوا بتربيه الشباب أن يعتنوا بتربيه الأبناء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم رحمك الله أن الجيل الذي ستمكن له هو الجيل الذي يتربى منذ نعومة الأظفار على الكتاب والسنة هذا هو جيل التمكين نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه منذ بداية دعوته في دار الأرقم بن ابي الأرقم على الكتاب والسنة فصار هؤلاء كالجبال لا تؤثر فيهم الرياح وإن اشتدت والأمواج وإن علت بل إنهم كالجبال الراسيات كما قال هرقل لأبي سفيان ابن حرب قال له هل يرتد أحد من أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه سخطة أو سخطة عليه قال لا وسفيان قال ذلك حال كفره قال لا قال بعد ذلك فهكذا الايمان اذا بلغ مشاشه القلوب يعني اذا بلغ الايمان جذور القلب فان صاحبه لا تؤثر فيه الفتن لانه محفوظ بحفظ الله لانه عالم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يميلون هاهنا وهاهنا ويتبعون كل ناعق خلفه يسيرون وخلف كل راية ترفع يتبعون هؤلاء على الحق هؤلاء على الحق وهم في الحقيقة لا يعرفون أين الحق أما أهل العلم فإنهم على الحق ثابتين راسخين لأنهم بنور الله يسيرون لأن الله جل وعلا حافظهم بالعلم فصاروا على المنهج لا يتحركون عن هذا المنهج ابدا وإن كثرت الفتن وعمت وبالناس حلت وطمت فإنهم على الحق ثابتين لأن الطريق واضح وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كذا كان الصحابة لماذا؟ لأنهم تربوا الآن أنت تراهن على الناس ومرة يتبعونك لمصلحة ومرة يخالفونك لزوالها أو لحلولها عند غيرك نعم إن الرهان على الناس المراهن به خاسر إلا أن يكون كهؤلاء الذين تربوا حقاً فلا تؤثر فيهم الفتن ولا تغيرهم المحن بل يثبت على الحق وإن صب عليهم البلاء صبا كما كان الصحب الكرام كانوا يعذبون في الله إن بلالا كان يعذب في الصحراء في شدة الحر في رمدائها وان الحجاره لتوضع على صدره وان الصبيان ليلقونه بالحجاره ويجرونه وهو يقول للمشركين في حال عذابه احد احد فرض صمد لا صاحبه له ولا ولد اي قلب هذا قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه الا بلال فقد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه هانت عليه نفسه في الله إني أتساءل من الذي ثبت بلال من الذي ثبت صهيب؟ من الذي ثبت أولئك المساكين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الله ما الذي ثبتهم على الحق إنه الإيمان الذي يبلغ جذور القلوب قال هيرقل لأبي سفيان هكذا الإيمان إذا بلغت مشاشته القلوب أصحابه يثبتون على الحق طيب كيف يصل الإيمان إلى مشاشه القلوب لا بد من تربية وتصفية لا بد من تربية للنشأ الأول منذ نعومة أظفاره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخرج شبابا يحملون راية الإسلام ويقومون بالدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان وان علت عليهم الامواج ثَبَتُوا وان كسرت الفتن ابصروا الطريق بالعلم النافع الذي تعلموا إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ان بني اسرائيل في زمن نبيين من الانبياء في زمن نبي الله موسى ونبي الله هارون امرهم ان يدخلوا الارض المقدسه بعدما راوا الايات والمعجزات ومع ذلك أبوا يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ان تدخلوها أبوا وقالوا في اخر الامر اذهب انت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون هؤلاء الذين انجاهم الله ونجاهم من اهل فرعون اهؤلاء الذين عاينوا هلاك فرعون ورأوا ذلك بأعينهم أهؤلاء الذين رأوا الآيات والمعجزات تطرا تتنزل عليهم ومع كل هذا يقولون اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون نعم أتريد أنت بعد ذلك أن يطيعك الناس إن نبيا من الأنبياء وهو من اولي العزم من الرسل يامر قومه وهم يعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون انه صادق وقد بشرهم بانهم ان هم بالدخول دخلوا لان الله قد كتب لهم الدخول مع ذلك ابوا جبنوا لماذا لانهم لم يتربوا فقد كانوا في الاحداث الجسيمه العظيمه مع نبي الله موسى يلاقون العناء والشده من ال فرعون فلم ياخذوا قدرا كافيا من التربيه من نبي الله موسى ابوا وبغوا قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب اني لا املك الا نفسي نفسي وأخي اتحزن انت بعد ذلك حينما يخرج حينما يخرج جموع الناس عليك فيأبونك أو لا يطيعون أمرك إن هذا نبي من الأنبياء حتى تعلم أخي أنك لا تراهن إلا على من تربى هو الذي يثبت ولذلك قال موسى لقومه حينما قالوا أوذينا من قبل أن تأتيا وقال موسى لقومه وقال موسى قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وقبلها قال وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا اصبروا ويصبروا ازاي هم يحتاجون الى الى الات الصبر ما الذي يعينهم على الصبر الايمان المعرفة بالله والمعرفة تحتاج إلى علم وعمل إلى علم صحيح وعمل قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين لمن للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينزل كيف تعملون قال الله عز وجل في آخر الآيات بعد جمل من الآيات وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر, صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون استخلفوا استخلفوا في الأرض لكنه ما تم لهم التمكين التام ابوا أن يدخلوا الأرض فتاه في أرض سيناء أربعين سنة هلك الجيل الأول ومات نبي الله موسى ومات نبي الله هارون ولم يرى ير التمكين لم يرى تمام التمكين ثم جاء بعد ذلك نبي آخر وهو فتى موسى يوشع بن نون فرب القوم منذ نعومة الأظفر الجيل الصغير بقى اللي مكث في أرض سيناء في التيه تربى هذا الجيل على الكتاب والسنة فتربوا فلما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم دخلوا مع دخل فيهم دخلوا لكن مع دخل كذلك في هؤلاء القوم إذن شاب نشأ في عبادة الله يعني تربى يستظل يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يقيم الله جل وعلا الشرع على يديه ويرفع الله جل وعلا به الدين ويعز الله الدين به ويعزه وبدين الله عز وجل شاب نشأ في عبادة الله الصحابة لما تربوا على طاعة الله وعبادته وتعلموا الإيمان قبل القرآن فلما نزل القرآن ازدادوا ايمانا على إيمانهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خمس عشرة سنة من التربية بعد خمس عشرة سنة من التربية في العام الثاني الهجري في غزوة بدر لما قال أشير علي أيها الناس ماذا قال القوم وكان عددهم قليل ثلاثمائة قالوا والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل فإنا معكما متبعون والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه وما تخلف منا أحد وما تخلف منا أحد ولا واحد لا ولا واحد لأن القوم قد تربوا حقا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون بهؤلاء فتح النبي صلى الله عليه وسلم البلاد واذل بهم العباد من اهل الكفر والطغيان بهؤلاء فتح النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الصحابه من بعده بهم الدنيا فصاروا في خلافه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يملكون مشارق الارض ومغاربها التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها ان يصير اليها ملك امته وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من مشارق الأرض ومغاربها حتى وصلوا إلى حدود فرنسا حتى وصلوا إلى بلاد الصين وكادوا أن يدخلوا الصين في زمن في آخر الخلافة الأموية يعني بعد قرن بس من الزمان أو أقل من القرن من الزمان فتحوا الدنيا بأسرها شرقا وغربا بهؤلاء شاب نشا في عبادة الله هو ده اللي تقدر فعلا تراهن عليه لانك تعلم انه قد تربى والا فان الامر يحتاج الى تربيه طويله والى عمل جاد وشاق من الدعاه والمربين امام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد رجل قلبه تعلق ببيت الله لا يكاد يخرج من بيت الله حتى يشتاق إلى بيت الله رجل يمكث في المصلى من الصلاة إلى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة إلى الصلاة وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الرباط أذن, إذن هؤلاء بمجرد مكوثهم في بيت الله عز وجل نالوا درجة الذين يرابطون في الشمس في الحر في البرد في الريح الشديد والرمل يقفون على الثغور صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد نعم ما أعظم أجر هؤلاء الذين يقضون أوقاتهم في بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويذكرون الله ذكرا كثيرا كما أَمَرَهُمُ الله عز وجل الذين يمكثون في بيوت الله فلهم بكل آيَةٍ مقدار ناقة مِقْدَارُ ناقة كل آية يقرؤونها في المسجد أفضل عند الله من آية من ناقة تصدقوا بها لله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم إنهم قوم غبروا أقدامهم وصاروا إلى بيوت الله عز وجل إذا خرجوا من المساجد طارت القلوب وتعلقت بها واشتاقوا فلا يكادون يفارقون بيت الله حتى تشتاق تلك القلوب إليها فيعودون إلى المساجد إني أعرف بعض الناس وقد رأيت بعض إخواننا في مكة في الحرم يمكثون كل يوم في الحرم من التاسعة صباحا إلى بعد صلاة العشاء رأيت والله أكثر من رجل منهم شيوخ كبار كبار السن يأتي في الصباح فيجلس يقرأ القرآن ويصلي ويأتي بالتمور فيتصدق يرى رجلا فيعظه يرى هذا فينصحه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقرأ القرآن ويتصدق وهو في بيت الله جل وعلا جاهس وغيره وغيره إن أحدهم إذا خرج من بيت الله يشعر كأن قلبه خاليا فارغا لأن القلب قد امتلأ حبا لله وأفضل وخير بيوت لله في الأرض المساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بني سلمة. كانوا بعيد المساكن عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يبذلون جهدا حتى يصلوا إلى المسجد فارادوا أن يبيعوا بيوتهم ليشتروا بيوتا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بذلك صلى الله عليه وسلم فقال أبني سلمه. بيو دياركم أبني سلمة دياركم يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم يعني تلك الأقدام التي تغبر حتى تصل إلى بيت الله يكتب الله جل وعلا لك كما في حديث آخر بكل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع قدما فتكتب لك حسنة وترفع بها درجة تضع قدما فيضع الله عنك بها وزراء وهكذا حتى تصل إلى بيت الله فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه يعني الذي صلى ومكث في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى أولاً هو مرابط مرابط يعني له أجر الذين يقفون على الثغور حتى لا يحقر أحد هذا العمل الجليل مجرد مكوثك في بيت الله تنتظر الصلاة ذاكرا لله عز وجل داعيا شاكرا راكعا ساجدا يكتب الله جل وعلا لك أجر المرابط الذي يقف يجاهد في سبيل الله عز وجل وأنت تمكث في بيت الله مستريحا ربما تمكث تحت التكييفات لا تشعر بتعب ولا نصب في سكينة ومع هذا تأخذ أجر المرابط الذي يرابط في سبيل الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأزيدك أخرى تكتب لك الحسنات كأنك تصلي وأنت جالس نعم وهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وأزيدك ثالثة تستغفر لك الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم ارحمه تستغفر لك الملائكه وانت في مجلسك هذا وكل ايه افضل عند الله من التصدق بناقه اجر عظيم جدا اخوتي الكرام في عمل قد يظن انه قليل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا اجتمعا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت, وجبت محبتي من الذي أوجب ذلك على الملك أوجب الله ذلك على نفسه وجبت محبتي للمتحابين فيها وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين في والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها وفي رواية اظلهم يوم القيامة في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل بين رجل في الطريق يزور اخا له في الله فجعل الله على مرصدته ملك جعل الله جل وعلا في طريقه ملكا فلقيه الملك في سورة رجل فقال له أين تريد؟ قال أريد القرية الفلانية قال ومن تقصد؟ قال أزور أخلي في الله قال ما ذهبت إلا لتزوره لله قال نعم قال لا لحاجة قال لا قال ولا لتجار. قال لا إلا لله شوفوا الأخلاق دي يا إخوة التي كادت أن تنقرض ولم يبق منها إلا القليل عند القليل تلك الأخلاق الجليلة التي تؤدي إلى انتشار الموده والمحبة بين أفراد المجتمع أن يشعر أخوك أنك تحبه لله لله لا لشيء آخر لا لمصلحة لا لمكانة لا لخدمة يؤديها لك أو لا لمال تقترضه منه لا لله لله عز وجل لا لحاجة إلا لله يقول أبو ادريس الخولاني واسمه عائض الله يقول دخلت مسجد حمص بدمشق دخلت مسجد حمص فإذا بفتم براق الثناية والناس يلتفون من حوله وفي رواية شاب فإذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه وخرجوا عن قوله ما يقوله هو الذي ينفذ قال فسألت من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قلت لآتي أنه غدا قال فهجرت إلى المسجد يعني بعد صلاة الظهر وقت الهجير قال فهجرت إلى المسجد فدخلت فإذا به قائم يصلي يصلي في وقت ما حدش بيكون فيه في المسجد قال فإذا به قائم يصلي فانتظرت فلما قضى صلاته أتيته من قبل وجهه فقلت له إني أحبك لله فقال آه الله قلت آه الله فاستحلفني ثلاثا يقول آه الله يعني تقسم بالله وأنا أقول آه الله أبشر، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها، وجبت لهم محبة الله عز وجل. إخوة الكرام، إن من أسباب العداوة والبغضاء، وإن من أعظم أسباب الفرقة. وانتشار البغضاء بين الناس التعصب الجماعي المذهبي الحزبي تعصب لجماعة تعصب لرجل تعصب لقوم تعصب لحزب من الأحزاب لا شك أنه يؤدي إلى البغضاء نعم انظر إلى حالنا كيف صار انظر إلى حال كثير من المتحابين في الله من المتجالسين في الله من المتزاورين في الله انظر كيف انتشرت البغضاء فيما بينهما لأجل هذا ينتمي إلى جماعة وهذا ينتمي إلى جماعة أو أن هذا ينتمي إلى حزب ويتعصب وهذا ينتمي إلى حزب ويتعصب سبب هذا الأمر فرقة بين الأحبة وان اسلامنا وديننا يدعو الى الائتلاف ونبذ الفرقه والاختلاف وكل باب يؤدي الى الفرقه والاختلاف نهى الشارع عنه وكل باب يؤدي الى المحبه والائتلاف امر الشارع به ولا شك أن هذا من الأبواب التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف، التعصب المذهبي، التعصب الحزبي، التعصب القومي، التعصب الجماعي، أي تعصب لهؤلاء يؤدي إلى ذلك، وقد رأينا ذلك بينا لا نحتاج ولله الحمد إلى بينة بعد ذلك أن يصير أنت أن تدخل البغضاء. بين المتحابين في الله عز وجل بل ربما يكثر بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا وادخلوا إلى المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وغيره وانظروا إلى السباب واللعن الذي يتقاذفه من كانوا من ذي قبل متحابين في الله عز وجل لأن هذا ينتمي إلى حزب وهذا يخالفه ينتمي إلى حزب وهكذا والإسلام كما قلت دعا إلى نبذ الفرقة والاختلاف ودعا إلى الائتلاف فكل ما يؤدي إليه لا شك أنه مذموم شرعا رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا نكمل بإذن الله عز وجل باقي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله مره قادمه بإذن الله عز وجل اللهم إنا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم الف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم ألف, بين اللهم الف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته